لا, لا, لا. القرآن الله الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين وكم أرسلنا للنبيين في الأولين وما يأتيهم للنبيين إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد ومضى مثل الأولين ولئن بَيْنَنَا كَذَالِكَ تَخْرُجُونَ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ فِتَسْتَوُونَ عَلَىٰ ظُهُورِهَا ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُونَ وتقولوا سبحان الذي سفر لنا هذا سَنَنلَكَ فَوْهُهُمْ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً يَخْلُقُونَ مِن نَّاطِقٍ وَأَصْمَاتٍ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِمَا طَلَبَ ظَلَّ وَجْهُهُ, مسودا ظل وجهه مسودا دُكْتَ اوشَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ اللهُ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُ مَا لَهُم بِذَلِكَ من عِلْمٌ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ أَمْ أَتَانَاهُمْ كِتَابًا قَوَمَهُمْ فَ بل قالوا إنا وجدنا آخرين all from uh...